ولا تنفصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيق ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين